بسم الله الرحمن الرحيم الشريط العاشر من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بكراع النمل تتمة باب الأضداد ويقال أخفيت الشيء كتمته وخفيته أظهرته ونوهش تبقى مننباش فقيل له المختفي لأنه يظهر الموتى ضد وشمت السيف غمدته وسللته ضد ورتوت الشيء شددته وأرخيته ضد ثم شك أبو عبيد في رتوت أرخيته ويقال غبيت عن الشيء وغبي عني ضد وزهق الباطل فهو زاهق ذرت والزاهق السمين ضد ويقال قربته مدحته وهجوته ضد وترب الثقر واثرب الثغنا ضد ويقال صحوته فانا صاحي صرعته مثل دحوته والقمر الصاحي المشرق ضد وتللت الشيء صحته وهدمته ضد والمتظلم المظلوم والظالم ضد والمنة القوة والضعف ضد ورجل منين ضعيف والحرف القصير من الرجال والحرف من النوقي العظيمة كأنها حرف الجبل ويقال الصغيرة ويقال الضامرة ضد ويقال قمؤة الإبل قماءة سمما وقمؤ الرجل قماءة فهو قمئ صغر وقلا ضد والشبوب والمشب الشاب والمسن ضد وصرت الشيء قطعته وصرته جمعته وضممته ضد ويقال وليته وجهي استقبلته ووليت عنه بوجهي أدبرته ضد وجدوته سألته وأعطيته ضد والقانع السائل والقنع الراضي والقنوع السؤال والقناعة الرضا ضد ويقال وزعته كفقته وأوزعته بالشيء أولعته ضده والمغلب الغالب والمغلوب ضده والمفزع الجبان والشجاع ضده وناقس زعوم ثمينة ومهزوله ضده والتامد بلغة صي الحزين وبلغه أهل اليمن الله اللاعب والمطرق المغمى عليه والمهموم ضده ويقال يوم أرونان وليلة أرونانة في الشدة والرخاء جميعا ضد، والسليم السالم والملتوغ ضد، ويقال أمر أمم صغير وعظيم ضد، والمفرح الفرح المسرور وهو أيضا المثقل بالدين المغموم ضد، ويقال دهور دهورة لقم وسلح ضد، والركوب ما يركب والركوب الراكب مثل قتول وفرود وشرود والفجوع الذي يفجع ويفجع صدّن والزدور التي لا تحلب حتى تجر والزدور جذر صدّن والعصوب التي لا تدر حتى تقطع خداها والعصوب العاصف صدّن والزعور الفاعل والمفعول صدّن والرغوث التي ترغس أي يرغسها ولدها أي يرضعها والرغوث الذي يرغس أي يرضع والنهوز التي لا تدر حتى ينهز ضرعها أي يضرب والنهوز التي تنهز برأسها الزمام تجذبه والغموز التي لا تدر حتى يغمز ضرعها والغموز الفاعل وكذلك الضغوث واللموس والعروق والشكوك كلهن في لمس السلام به شحم أم لا والفاعل فاول أيضا وكذلك الضأور التي تُعطط على ولد غيرها ورحول تصح للرحل وزعوم يزعم الناس أنها سمينة ومخوض وماخض ضربها المخاض وخلود اختلج عنها ولدها وقارون تقرن بين محل بين كل هذا أفزاد ويقال الصر كاتم ومكتوم وأمر عارف معروف ورجل آسم محسوم وماء دافق مدفوق ووقع من حالق أي من محلوق وهو الجبل الذي لا نبات عليه وفي عيشة راضية أي مرضية وشجة مأمومة وآمة وفي القرآن إنه كان وعده مأقية أي آسية وما أنت بجازم أمر أي مجزوم وما له مجلود أي جلد وما له معقول أي عقل وتطليقة بائنة مبانة ولا عاصم اليوم من أمر الله أي معصوم وراحلة مرحولة وناصب أي منصب ولا تجعل, ولا تجعل النار صائري أي مصير وتبيله خائف جديد أي مخوف ولا زالت يمينك آشرة أي مأشورة مقطوعة وجبر الله مصابك أي مصيبتك وقول زهير نوى مسمولة ثمث اللقاء شاملة يجعلون الفاعل مفعولا وتممت القوم ثمما قتلتهم وثممتهم فعلت بهم خيرا وثمأت الرجل شدخت رأسه بالحجر وثمأته أطعمته الزبدة والبعل من النخل ما تقته السماء والبعل ما شرب بعروقه من الأرض جز والبحطر القصير والعظيم طل ويقال عزرت الرجل تعزيرا وقرته وعزبته ادبته ضد والشرف الارتفاع والانحدار ضد ويقال اهنف الرجل اهنافا ضحك ضحكا شديدا واهنف اهنافا بكى ضد وام خنور النعمه والداهيه ضد والبسل الحلال والحرام ضد ورجوت من الرجاء وهو نقيض اليأس ورجوت خست ضدٌّ وخست بمعنى رجوت كما كانت رجوت بمعنى خست يقال أتلت فلاناً وما خست أن ألقاه فلقيته والجرموز الحوض الكبير والجرموز البيت الصغير ضدٌّ والنهيق الشجاع والنهيق المنهوك بالمرض وقد نهيك نهكة أضعف ونه كنهكة قوية وشدة، واليدي الطويل اليد، واليدي النحيل الصغير، ويقال ربعة علينا ربعا وقف، والربعة السير الشديد، والحوار الحدرة والبادية ضد، ويقال أغار قلان على القوم إغارة جتاحه، وأغار إليهم أتاهم لينصرهم أو لينصره ضد، والحرصة الاقتب والتمام ضد. يقال حرف فلان بأهله واحترف إذا اكتسب والعقوق الحامل والحائل التي لم تحمل نادر من كلامه والأمين المؤتمن والمؤتمن ضد والمولى المعتق والمعتق ضد والآدم الأسود والأبيض ضد وإنما يقال هذا في الضباء خاصة لأن الأدمى البيض منها وبعد بمعنى قبل والحومانة المكان السهل ينبت العرقج وهو ايضا المكان الغليظ ضد والجميع الحوامين والكري المكتري والمكترام ضد والبحر المسجور المملوء والفارغ ضد والتبيع المتبع والمتبع ضد والمفازة المهلكة والمفاذة ايضا ضد ويقال رسوته ضعفته وقويته ضد وفريت القديمه شققته وخرجته ضد والشف الربح والوضيعه ضد وبرح الخطا ذهب وظهر ضد ودع ضايه الرجل الطويل والقصير ضد والخجل الفرح والنشاط والكسل عن طلب الرزق ضد والخل الثمين والمهذول ضد والرمه السمن والبلا وارم العظم أمخ وبليه ضد واضب القوم اضبابا تكلموا وسكنوا ضد وافردته قدمته واخرته ضد والشجاعه القوه والشجع الضعف ضد وامعن امعانا ذهب وامعن بحق جاء به ضد والتغشمر ركوب الحق والباطل ضد وارسخ في الصلاح والفساد جميعا ضد وقوله عز وجل طاائلها من استبرق اي ظواهرها وضيق البلد في مدحه والذم والنحافه السخاء والبخل ضد وهوى صعد ونزل ضد وارساته اعنتهم وارديته اهلكته والمصدر منهما الارداء ضد وقوله تعالى فظلتم تفكهون أي تندمون ويقال تنزدون ضده ويقال زنأ في الجبل صعد وزنأ لصق بالأرض وناقة حافل كثر لبنها وقل ضده وسهم مصرد مصيب ومخفئ ضده والأول الرفق والدعث والإعياء والتعب ضده وسبد شعره حلقه وفوله ضده وطم شعره حلقه ووفره بالذل والزبية مرتفع من الارض والزبية الحفرة تحفر للأسد ليقع فيها والحجور البالغ اشد والحجور الصغير الضعيف ضد والسلة الكثير من الغنم والقليل ضد ويقال فاد الرجل مات وفاد اختال في مشيته والترصد بالغنم دعاؤها اليك وزجرها ضد ويقال راغ إليهم وراغ عنهم وغرضت إليك وغرضت منك قلقت وصفحت القوم صفحا سقيتهم وصفحتهم إذا سألوك فرددتهم ضد ويقال رجلت الفهم ربطته برجله وأرجلته أرسلته يرعى مع أمه وحفظنا في طعام فلان أكلنا أكل يسيرا وكثيرا ضد. والجد البئر القليلة الماء والكثيرته ضد ويقال رهسم الخبر رهسمه ورهمته رهمته وهو ان ياتي منه بطرف ولا يفسح بجميعه وهو أيضا استيراد ضد والبلاء الابتلاء في الخير والشر ضد والعافي الجالس والشعر العافي الكثير ضد وعكم كر وانتظر ضد وفتأت الماء فتأن ضرته وتخنته ضد ويقال خلان كاب الزند أي عظيمه منتفخه وكب الزند فهو كاب إذا لم يور نارا ضد ويقال امرأة شوهاء حسنة وقبيحة والمصارب طرق ضيقة ويقال واضحة بينه ضد والمقور القليل اللحم وفي لغة بن هلال الضخم السمين ضد والملس السير الشديد ويقال التهل السريع ضد والوامق المحب والمحبوب ضد والتفل أنتن والطيب ضد والزفر أنتن والطيب ضد ويقال تنحيت تباعدت واعتمت ضد قال علقمة بن عبد يذكر ناقته كأن من خيرها خير يشب به جمر تنحى عليه القين مكبوب. تنحى وانتحى اعتمد داب القلب يقال أنبضت القوس وانضبطها إذا جذبت وترها لتصوته ويقال دقمت فاه دقما ودمقته دمقا كثرت اسنانه ويقال أحجمت عن الأمر إحجاما وأجحمت إجحاما تأخرته ويقال طمس الطريق وطسم إذا درست ويقال قاع الفحل على الناقة يقوع قوعا وقع يقع قعوا إذا ضربها ويقال حمت يومنا ومحت إذا اشتد حره وهو يقوم حمت ومحت ويقال اضمحل الشيء وانضحل إذا ذهب ويقال شفنت إلى الشيء شفونا وشنفت إليه شنوفا نظرت إليه ويقال صعق الرجل والصاقع من الصقع وهو الصوت وهي الصائقة والجميع الصواعق والصاقع والجميع الصواعق ويقال عقاب عقمبات وعبنقات وبعنقات ذات المخالب ويقال سميت بذلك للبياض الذي في جناحيها ومنه قيل حمامة عقب ويقال ما أطيبه وأيطبه والبطيخ والبطيخ ويقال اشفى على الشيء إشفاء وأشاف إشافة أشرف عليه ويقال اعتام الشيء واعتماه إذا اختاره واعتاق واعتقى إذا حبث الشيء ويقال بكلت الشيء بثلا وبلدته بلتا قطعته ويقال هجهدت بالسبع هجهجه وجهجهت به جهجهة إذا صحت به وججرته وحجحجت عن الأمر وجحجحت إذا كفت عنه ويقال فتلت الشيء ولفته وبه سميت العقيدة اللفيتة لأنها تفتل وتلوى ويقال شآني الأمر وشاءني إذا حزنك ويقال رآني وراءني وجذب وجبز وتمت اللحم ونكت إذا أنتن وكذلك خزن وخنز ويقال فطس الرجل وفطفت إذا مات والدمقس والمدقس القز ويقال الفحث والحفث للذي يكون مع الكرش ويقال شفارية وشرافية طويلة عريضة ويقال رجل درعم وجعرم رديء بذئ وامرأة دنفس ودفنس حمقاء ويقال رجل أغرل وأرغل للأقلب ويقال تزحزحت عن الأمر وتحزحزت ويقال الفرصة والرصة للنوبة تكون للقوم ينتابونها على الماء والفرض والرفض الرزق ويقال ابن دأساء وتأداء يعني الأم ويقال إنه لدو خنبات وخبنات وهو الذي يصلح مرة ويفسد أخرى ويقال استدمى الرجل غريمه والتدامه رفق به ويقال انتقى الشيء وانتقاه من النقاوة ويقال من النيقة ويقال جاءت الخير شواعية وشوائعا أي متفرقة والشاك في استلاح والشائك من الشوك وهي دملة استلاح ويقال هو لا فيه الولائت أي يدور حوله ويقال رجل هاع لاع وهائع لاع وهو الجزوع وزرف هائر وهار متهدم وعاقني عن ذلك عائق وعاق وقد عاقه وعقاه واعتاقه واعتقاه وهو الصبر والبصر يعني الجانب والحرفة من كل شيء ويقال بئر عميقة ومعيقة ويقال شبرقة الشيء وشربقته قطعته والقاه والأبه أبطاعته ويقال عاس فهو عائث وعثى فهو عاس أفسد ويقال آن فهو آئن وانا فهو آن حان ويقال أزرأته إذ آرا وأزأرته اغضبت ويقال داريته وراجيته بمعنى ويقال عمج في السير ومعج إذا أخذ يمينا وشمالا يعترض من النشاط وغزمرت الشيء غذمرة. وغزرمته غزرمه إذا بعته جزاقا ويقال استناع واستنع إذا تقدم ويقال عطف ويقال قلقلت الشيء قلقله ولقلقته لقلقه ويقال خجخج الرجل وجخجخ اذا لم يبد ما في نفسه ويقال به جفاخ وجخاف وجخف وجفخ اي كثير ويقال حدست الناقة حدثا وسدحتها سدحا أنختها وسدحت الرجل وحدثته صرعته فهو محدوس ومسدوح ويقال للنار حدمة وحمدة وهو صوت التهابها والدهاريس والدراهيس الدواهي واحدها دهريس ودرهيس ودلو سحبل وسبحل طخم والدلو تذكر وتأنث ويقال للزئب الشي مزان والشي زمان والصاءة والصاءات الماء الذي يكون على رأس الولد والعصران والصرعان الغداث والعشي والمصامس والصماصم النشيط الشديد وجاض وباج عدلا وضب الماء وضب ساله ويقال طفع طفعا وفضع فضعا جعتا ويقال طحرته طحرا وطرحته طرحا مثل زجرته ويقال بقي في الحوض طملة ومطلة للشيء اليسير الكبير من الماء ويقال ما بالدار تقوي وطوئي أي ما بها أحد والنبز والنزب اللقب والعنزلة والنعزلة عجب بطيء ويقال أتانا على تسئث ذلك وتسئث ذلك أي في وقته والفغا والغفى قصر غليظ يكون على البسر ويقال إني لا أجد فوق تفصيل وفوق تفصيل إذا سدّت خيامك ويقال امرأة قنيت بينة القناتة وقتين بينة القتانة وهي القليلة الطعم والقعظم والقضعم المسن الداهب الأسنان وقطربوس وقرطبوس من صفة الحية ويقال ماء قعاع وعقاق ويقال رجل قلقل ولقلق خفيف سريع التقلق من قوله قلقلته ولقلقته أي حركته والخضيعة والخيضعة معركة القتال والكفاف الأصواف في الحرب. لأن الأقران يخضع بعضهم لبعض ويقال هو غبار المعرفة والرقح والكرح ناحية الجبل المشرفة على الهواء والجميع أركاح وأكرح والكلحم والكلمح التراب ويقال ملك كيحم وكيمح وهو من رفع الرأس كبرا وقد أكمح الرجل إكماحا إذا فعل ذلك واللحج واللجح كثة العين ووقفها والجميع ألحاج وألجاح وما سدم ودسم مندفق وجمعه أشدام والمشدوه والمدهوش واحد ويقال هو المشغول والاسم السده والمعلهز والمعذهل الحسن الغذاء ويقال للعمامة المقطعة والمعقطة ويقال رجل مكماق كام غليظ اللحم كثير ويقال نأت نثيتا وأنت أليتاً مثل الأنين والحوات والوحات الصوت ويقال زوزا ووزوزا إذا مشى تقارب خطوه في تحريك جسده ونفس نهاة وناهه تنتهي عن الشيء والهجرع والهرجع من صفات الكلاب السلوقية الخفاء باب الإتباع يقال عطشان نقشان وجائع نائع وجوعا له ونوعا وجودا وحوسا وفقير وقير وحقير نقير وعيي شيي وشوي وما أعياه وأشياه وأشواه وجاء بالعي والشي ويقال أحمق مائق ودائق وقد ماء وقد ماق مؤوقاً ومؤوقةً وداق دؤوقاً ودؤوقةً وأحمق فاك وتاك وتائك وداعك وضاجع وناصر كله اتباع وقبيح شقيح وجاء بالقباحة والشقاحة وقبح له وشقحاً وقبح له وشقحاً وكثير بثير وبذير وبدير وشيطان ليطان وحار يار وجار وحسن بسن وقسن وثمج لمج وثمج لمج وثميج لمج وقليل شقن بين الشقونة ووضح بين الوتوحة ووعر بين الوعورة وقد قلت عطيته وشقنت وأقللتها وأشقنتها وأوتحتها وأوعرتها ويقال لا بارك الله فيها ولا تارك ولا دارك ولا دريت ولا أتليت ولا أليت ويقال هو ضائع سائع ومضيع مسيع وضال ثال وجاء بالضلاله والسلالة ويقال نكدا وجحدا معناه بعدا له ويقال بعدا له وسسقا وبعيد فحيق ويقال هو حزين وزين وأسوان أتوان أي حزين أيضا ويقال هو سليخ مليخ لا طعم له وما له ثل وغل يدعو عليه ويقال حضيت المرأة عند زوجها وبضيت وما لاقت عنده ولا عاقت إذا لم تلصق بقلبه ويقال مليح قزيح وخاسر دابر ودامر وبائر حائر ومكان عمير بجير من العمارة ورجل حاذق باذق وفلان يحفنا ويرفنا أي يعطينا ويميرنا وشيء تافه نافه أي حقير وشحيح, وشحيح نحيح وأنيح وسهد مهد أي حسن وما به حضب ولا نبض أي ما يتحرك ورطب سقر مقر أي ما له سقر وهو عسل ورجل شقف لقف أي فهم وما له حم ولا رم وحم ورم أي ما له شيء وما له سبد ولا لبد كذلك وجاء بالمال من حسه وبسه ومن حسه وعسه وحسه وبسه ويقال ذهب التميم فلا تسهى ولا تنهى ويقال ولا تنعى اي لا تذكر ويقال هو أشر أفر وأشران أفران وهذر مذر وبذر وعين حدرة بدرة عظيمة وطعام سيغ ليغ أي يسوغ في الحلقة ورجل نادم سادم، وندمان سدمان وحل بل إتباع ويقال بل مباح ويقال شفاء وما له عافقة ولا نافقة إتباع أي ليس له شيء وقالوا العافطة الضائنة تعطط والنافطة العنز تسعل فتنفط أي ينتثر من أنفها شيء ويقال ضئيل بئيل إباع وهو النحيف الجسم وقد ضئل ضآلة وبئل بآلة وفرس غوض موج أي جواز ويقال هو الطويل القصر ورجل قشب خشب لا خير فيه باب ما دخل من لغات العجم في لغات العرب قوله عز وجل ترميهم بحجارة من سجيل أصه بالفارسية سانتيل أي حجر طين ويقال للقافلة ولمعظم الكتيبة القيروان وأصه بالفارسية كاروان ويقال للقصير كوتي وأصه كوتة. والفرانق اصله غروانة بين الباء والفاء والكرد العنق اصله كردا والبالة الجراد اصله بال وضيلة لتبخين الباء والبالغاء الأكارع اصلها بايها واليلمق القباء اصله يلمه والزردق الصف أصله زردة والموزج الخف اصله موزة والنامج الكتاب أصوه نام، والبرق الحمل أصوه برة، والاستبرق أصوه استبرة، والديباد أصوه ديباه، والسرق الحرير أصوه سرة، والديوان أصوه ديوانة، والمهرق الصحيفة أصوه مهره والمقمجر القواس أصوه كمنكر. والقردماني اصله قردمان معناه عمل وبقي وهو سلاح كانت الاكاثره تدخره في خزائنها والفصاصص واحدتها قصص وهي الرطبه وهي علف اهل العراق وهي بالفارسيه اثبست والطاجن اصله تاجن والطابق تاب والطايه السطح اصله تايه والديابود ثوب ينسج بنيرين أصله جوبود اثنين نير ويقال للحصير البارية والباري والبوري اصله بورية والمشتقه جبة فراء طويلة الكمين اصله مشت والبرازيق الجماعات واحدها برزين اصله برزة والطازج الخالص من كل شيء أصله تاذة والبوصي الزورق أصله بوزي والبردج السبي أصله بردة والتفاسق الطرائق التي في متن السيف أصله شفشة والخورنق الموضع الذي يأكل فيه الملك ويشرب أصه خرنق بين القاف والكاف والقوش الصغير اصله كوشة والزرجون الكرم اصله زركون أي لون الزهر وزر عندهم هو الذهب والطبرزين اصله تبرزين لأن تبر الفأس وزين السرج وطبر الثان أصله تبر الثان تفسيره موضع الفأس لأن الموضع كان كثير الشجر فقطع بالفأس وبنيت فيه المدينة والجداد الخيوط المعقدة الأصل بالنبطية كداد وقول الأعشى رجال, رجال اياد بأجيادها يعني الأكسية اصله بالنبطية جوديا والمحرجق المسجون المضيق عليه اصله هرزوقا والصيق الريح بالغبار اصله زيقا والقرمد الأجر أصوه بالرومية قرميدا، والإقليد المستاح أصوه إقليد وأقليدا، والقصص الميزان أصوه قصص، والقم والقم قمو بالرومية قم وكذلك الفست والثور والهاون والترياق كله عجمي، وموسى اسم النبي صلى الله عليه وسلم أصله موشى بنبطية مصر تفسيره ماء وخشب لأنه وجد في تابوت على وجه الماء وعيسى بالعبرانية إيشوى والمسيح مشيحى وتفسيره الأمين وإسماعيل إشماويل واليم البحر أصله يما والطور الجبل أصله طورا والبرسام أصله برسام وتفسيره ابن الموت أي أنه لا يعيش وفقت العجم العرب على الثام أنه الموت وكذلك قول الفرسي للعود الذي تخلف به القدر ريق شاب أي القدر تخلف وشاب عند العرب خلط وقولهم لا أدري أي البر نسائي هو أي أي الناس هو هو أيضا عبراني لأن برا هو الابن ونثى هو الإنسان ومكيال يقال له الفلج والفالج أصله بالغ والتاء الذي يدعى الفالج أصله فلجا يعني الشقة يعني أنه يأخذ في الشقة وزعم أن المشكات وهي القوه التي ليست بنافذة يجعل فيها السراج بالحرشية وأن قوله عز وجل هيت لك بالحورانية أقبل والفيشنجاتو رئيس المجلس أصله بالفارسيه بيشكا فيشكا اخر آخر خيل الحلبة أصله بشكل والقفشلين المغرفة أصله قفشلان بين الشين والجين والتس المكان الواسع المستوي ودرهم قسي أصله قاسم باب ما يجوز إثباته وإخراجه من حروف الصفات يقال جئت من القوم ومن عند القوم وشغبت عليهم وشغبتهم وشبعت خبزا ولحما ومن خبز ولحم ورويت ماء ولبنا ومن ماء ولبن ورحت القوم ورحت إليهم وتعربت معروفهم ولمعروفهم ونأيتهم ونأيت عنهم وحللتهم وحللت بهم ونزلتهم ونزلت بهم وامللتهم وامللت عليهم من الملالة ونعم الله بك عينا ونعمك عينا وطرحت الشيء وطرحت به ومددته ومددت به واتمنت الرجل متاعه واتمنت له ونصحته ونصحت له وكلته وكلت له ووزنته ووزنت له وشيب الحزن رأسه وبراسي واشاب رأسه وبراسي وجررت رأسه وبراسي وبت القوم وبت بهم وحق فلان ان يفعل ذلك وحق له وظفرت بالرجل وظفرت قال الشاعر كاني اذ اسعى لاظفر طائرا من الرقش في جو السماء يطير فَتَنْ يتلهى بِالْمُنَى فِي خَلَائِهِ وَيَعْلَمُ أَنَّ الدَّافِرَاتِ تَدُورُ باب دخول بعض حروف الصفات على بعض من ذلك في قد تكون بمعنى قال الله عز وجل فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ أي إلى أفواههم وتكون في مكان على يقال الخاتم في إصبع أي على إصبع والقف في رجلي وفي القرآن في جذوع النخل وقال الشاعر وهم صلب العبدية في جذع نخلة فلا عطشك شيبان إلا بأجدعه وقال عن ترى بطل كأن ثيابه في سرحة أي على سرحة من طوله وتكون فيه مكان الباب قال زيد الخيل وتركب يوم الروع فيها ثوارث بصيرون في طعن الأبابر والكلة أي بطعن الكلة وقال آخر وقد فينا البحر حتى قطعناه على كل حال من غمار ومن وحل أي قد وقال آخر نلود في أم لنا ما تصفر أي بأم وقال الأعشاء ربي كريم لا يغير نعمة وإذا تنوشد في المهارق أنشد أي إذا سئل بكتب الأنبياء عليهم السلام أجاب وتكون في معنى من قال امرؤ القيس وهل ينعم من كان أقرب عهده ثلاثون شهرا في ثلاثة أحوال أي من ثلاثة أحوال وتكون في مكان مع قال الجعدي ولوح ذراعين في بلدة إلى جزء وهل المنكب أي مع بركة، وقال آخر أو طعم غادية في جوفزي جدب من ساكب المذن يجري في الغرانيق أي مع والغرانيق شيء يكون في أصل العوسل وتكون فيه بمعنى عند قال الفزاري فان الفزاري الذي بات فيكم غداه عنكم والمرء غرسان ساغب اي بات عندكم وتكون في زائده قال رؤبه يصف الثور والكلاب وقد كسا فيهن صبغا مردعا اي كساهن وقال حسان بن ثابت لسيف بن ذي يزن اشرب هنيئا فقد شالت نعامتهم وأسبل اليوم في برديك إسبالا أي أسبل برديك وقال آخر حلو ومر كعطف القدح مرته في كل إن ينحداه الليل ينتعل أي ينتعل كل إن ينحداه أي ساقه وفي زائده وتكون متى بمعنى في قال الهزلي شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج وتكون إلى بمعنى فيه قال النابغة الزبياني فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب أي في الناس وقال فرفة وإن الحي الجميع وجدتني إلى ذروة البيت الكريم المصمد أي في ذروة البيت الذي يصمد إليه وتكون الباء بمعنى في قال الأعشا ما بكاء الكبير بالأطلال وسؤال وما يرد سؤالي أي في الأطلال وفي القرآن ما لم يأذن به الله أي فيه وتكون إلى بمعنى من قال ابن أحمر يسقى فلا يروي إلي ابن أحمرا أي مني وتكون إلى بمعنى عند قال أبو كبير الهزلي لا سبيل إلى الشباب وذكره أشها الي من الرحيق السلسلي أي عندي وقال الراعي فقال <تصفيق> إذا راد النساء خريدة قناع فقد سادت الي الغوانية أي عندي وقال الجعدي وكان إليها كالذي اصطاد ذكرها شقاقا وبغضا بل أطم وأهجر أي عندها وقال آخر لعمرك إن المس من أم جابر إلي إذا باشرتها لبغيظ أي عندي وتكون إلى بمعنى مع قال ابن مفرغ الحميري شدخت غرة التوابط فيهم في وجوه إلى اللمام الجعالي أي مع اللمام يعني جمع لمة الشعب وقال ذو الرمة فيها كل خوار إلى كل فعلة أي مع وفي القرآن ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم وفيه من أنصار إلى الله أي مع الله وقال سلمة بن الخرشب الألمري يسدون أبواب القباب بضمر إلى عُنن مستوثقات الأواصر أي مع عنن وتكون اللام بمعنى إله وفي القرآن بأن ربك أوحى لها أي إليها وقال العجاج وحى لها القرار فاستقر أي إليها وتكون على بمعنى عن، قال القحيف العقي إذا رضيت علي بنو شير لعمر الله أعجبني رضاها أي عني وقال ذو الأصبع العدواني لم تعقل جفرة علي ولم أوذي صديقا ولم انا الطبع أي عني وقال آخر إذا ممرؤ ولا علي بوده وأدبر لم يصدر بإدباره ودي أي عني وقالت ابن ميادة وما هدر ليلى أن تكون تباعدت عليك ولا أن أحطرتك شغوله أي عنك وقال آخر وإياك والحرب الذي لا أديمها صحيح وقد تعدى الصحاح على السقن وإن لها قتلى فعلك منهم وإلا فجرح لا يخن على العظم لا يخن لا يعدل عن عظم وتكون على بمعنى اللام قال الراعي رعته أشهرا وخلى عليها فطار النيل فيها واستعار أي خلى لها وتكون على بمعنى الباء قال أبو زؤيب وكأنهن ربابة وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع أي القداح وقال امرؤ القيس بأي علاقتنا ترغبون عند عمر على مرتب أي بمرتب وتكون على بمعنى مع قال نبيد كأن مصفحات في ذراه وانواحا عليهن المآل أي معهن وقال الشماخ وبردان من خالف وتبعون درهما على ذاك مقروض من الجلد ماعز أي مع ذلك وتكون على بمعنى من قال أبو عبيدة في قوله عز وجل إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي من الناس وقال الكميت فلا تجعلوني في رجاء يودكم كراج على بيض الأنوق احتبالها أي من بيض الأنوك وتكون على بمعنى عند قال غدت من عليه بعدما تم خمسها تصل وعن قيض ببيداء مجهل أي من عنده وتكون اللام بمعنى على قال فخر طريعا لليدين وللفم أي على اليدين وعلى الفم، وقال الطرماع كأن مخواها على سفناتها معرس خمس وقعت للجناجني أي على الجناجني، وتكون عن بمعنى على قال الحارث بن حلدث أيها الناطق المقرش عنا عند عمر وهل ذاك بقاء المقرش المحرش أي المحرش علينا. ويروى عبد عمرو وقال ذو الإصبع لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني أي لم تفضل علي وقال قيس بن الخطيم لو أنك تلقي حنظلا فوق بيضنا تدحرج عندي سامة المتقارب أي علم وتكون مما كان عنه يقال حدثني فلان من فلان أي عن فلان وفي القرآن لقد كنت في غفلة من هذا أي عن هذا وتكون الباء بمعنى عن. قال امرؤ القيس يذل الغلام الخف عن حال مثنه كما زلت الصفواء بالمتنزل أي عن المتنزل وجعل الصفواء تذل عنه وإنما هو الذي يذل عنها. وقال آخر وخبرتني يا قلب أنك دونها بليلى صدق ما كنت قبل تقول أي عن ليلى وقال عالقمة بن عبده فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدوات النساء طبيب أي عن النساء. وقال ابن أحمر الباهلي يسائل بابن أحمر مرأاه أعارت عينه أم لم تعار أي عن. وأنشد أبو عمرو بن العلاء دعي المغمر لا تسأل بمصرعه واسأل بمصقلة البكري ما فعل أي عن مصقلة وتكون عن بمعنى الباء وفي القرآن وما ينطق عن الهوى أي بالهوى وتكون من بمعنى الباء قال الشاعر فمن لي من أخ لأبي وأمي يغسلني ويحمد بالعوان أي بأخن وقوله يغسلني أن يكفيني وأنا غافل وقوله ويحمد بالعوان أن يحمدني إذا عاونته أنا أيضا معاونة وعوانا وقال الراجل فاسأل بنا إن كنت منا جاهلا أي بنا وتكون الباء بمعنى من قال الهدري شربنا بماء البحر ثم ترفعت متى لوجد خضر لهن لئيج أي من ماء البحر وقد يكون أراد شربن ماء البحر والباء زائدة. وقال أوس بن حجر وأستبدل الأمر القوي بغيره إذا عقد مأبون الرجال تحلل أي من غيره وتكون الباء بمعنى مع. قال الكوميت ثم استمر يغنيه الزباب كما غنى المقلس بطريقا بإسواره وتكون الباء بمعنى إلى قال سهير ويبقى بيننا قزع، وتلف إذا قوما بأنفسهم أساء أي إلى أنفسهم وتكون عن بمعنى بعد قال قرب مرضف النعامة مني لقحت حرب وائل عن حيالي أي بعد حيال وقال الراجل ومنهل وردته عن منهلي أي بعده وقال آخر ما زلت أرحل منقلا عن منقلي حتى أنخت بباب عبد الواحد أي بعد منقل وقال الجعدي واسأل بهم أسدا إذا جعلت حرب العدو تشول عن عقمي أي بعد عقمي وتكون على بمعنى في وفي القرآن واتبعوا ما تكل الشياطين على ملك سليمان أي في وتكون عن بمعنى من أجل قال لبيب لولد تقلص الغيطان عنه أي من أجله وتكون الباء بمعنى من أجل قال لبيب غلب تشذر بالزحول أي من أجل الزحول وتكون متى بمعنى من قال صخر الغيل متى ما تنفروها تعرفوها متى أقطارها علق النفيث أي من أقطارها وتكون متى بمعنى وسطة يقال وضعته مثا قمي أي وسطه قال الهذري متى لجذ خضر لهن نفيده أي وصف لجذ وتكون اللام بمعنى مع قال متنم ابن نوير فلما تفرقن كأني وماركا لطول جتمع لم نبت ليلة مع أي مع طول جتمع وتكون اللام بمعنى بعد قال الراعي حتى وردنا لسم خمس بائص جدا تعاوره الرياح وليلا أي بعد تمام خمس وتكون عن بمعنى من قال ساعدة ابن زؤية أفعنت لا برق كأن وميضه غاب تسنمه ضرام متقب يريد أفمنك وقال نابغة بني زبيان واليأس عما فات يعقد راحة ولا رب تعود زباحة أي مما فات وتكون أم بمعنى بل قال الأقصى كدبك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا أي بل رأيت وفي القرآن الكريم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين أي بل وتكون مع بمعنى عند يقال جئت من معهم أي من عندهم وتكون من بمعنى منذ قال المسيب بن علس لمن الديار بقنة الحجر أقوين من حجج ومن دهري أي منذ وتكون حتى بمعنى إلى قال الأصمعي أنشدني عيسى بن عمر لبدوي كل شيء حتى أفيك متاع وبقدر تفرق واجتماع أي إلى أخيك وتكون إنا بمعنى نعم قال الشاعر قالوا غدرت فقلت إن وربما نال العلا وشفى الغليل الغادر وقال بعض الأعراب في أبيات له فقلت سلام قلنا إن ورحمة عليك فقد حان الذين تراقبوا وقال آخر يا قسم الخير جزيت الجنة أغنب بنات ثم أمهنة أردد علينا إن إن إن والله والله لتفعلن وقال عبد الله ابن قيس الرقيات بكر العوازل يبتدرن ملامتي وألومهن ويقولن شيء قد علاك وقد كبرت فقلت إنه أي نعم ويقال أراد إنه قد كان فحدثا باب إعادة المعنى إذا اختلف اللفظان من ذلك قوله عز وجل لا ترى فيها عوجا ولا امتا والامت أيضا العوج ويقال وهدة بين نشوث وقوله فرجع موسى إلى قومه غضبان اسفا وقوله سبحانه وإني عليه لقوي أمين وقوله تعالى يجعل صدره ضيقا حرجا وقوله سبحانه ان علينا جمعه وقرانه وقوله تعالى سجاجا سهلا وهما الطرق وقوله سبحانه فلا يقاض ظلما ولا هضما وقوله عز وجل ثم عبس وبصر وقوله تعالى ان لا نسمع سرهم ونجواهم وقوله تعالى إنما أشكو بسي وحزني إلى الله وقال زهير كالله ذا قسما لقد علمت ذبيان عام الحبس والأصر وهما واحد وقال الحطيئة ألا حبذ هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأي والبعد والنأي والبعد واحد وقال الفجاري لمزرد فإن الفزاري الذي بات فيكم غدا عنكم والمرء غرسان ساغب والغرسان والساغب فلاهما الجائع والغرسان أيضا العطشان وقال عبي أزعمت أنك قد قتلت سراثنا كذبا ومينا والكذب والمين واحد وقال عبيب بن زيد وقربت الأذيم لراهشيه وألف و قولها كذبا ومينا وقال المخبل السعدي: وتريك وجها الصحيفة لا ضمآن مختلج ولا جهم، والضمآن والمختلِد القليل اللحم. وقال الشمردل يصف فرسا: لاحق القرب والأيصل نهد، مشرف الخلق في مفاهه تمام، والقرب والأيصل الخاصرة. وقال زهير. أذلك أم أقب البطن جاب عليه من عقيقته عفاء والعقيقة والعفاء الشعر الذي يكون على الحمار حين يولد وقال أبو دؤات وهو طاو أقب كالمسد المدمج عار الشوى ممر مغار والممر والمغار المفتوس وقال الأعسى وإذا مراح فيها أزبدت أفل الإثاث فيها وانتصح أفل وانتصح ذهب وقال أيضا يبتني المجد ويحتاج العلا وترى ناره من نأي طرح والنأي والطرح البعد ويروى وترى نارك وقال ذو الظمة لم ياء في شفتيها حوة لعس وفي اللتاة وفي أنيابها شنب والحوة واللعس السواد في الشفتين وقال أيضا تشك الخشاش ومجر النسعتين كما أن المريض إلى عواده الوصف والمريض والوصف واحد قال الشنفراء وأم عيال قد شهدت تقوتهم إذا أطعمتهم أوتحت وأقلت والوصف والقليل واحد وقال امرؤ القيس. لنعم الفتى تعشوا إلى ضوء ناره طريف بن مال ليلة القر والخصر والقر والخفر البرد وقال كثير عبوس غير فاحشة وفيها خلال عبوسها كرم وخير والكرم والخير واحد وقال نارذة بني جعده كفوز يولاد بأركانه عزيز المراغم والمهرب والمراغب والمهرب واحد وقال المختار النميري ترى الجرده كالغزلان والظيضه كالدما وما لا يعد من قرام ومن ستر والقرام والستر واحد وقوله لا يعد إلى لا حق وقال الممذق العبدي وهن على الرجاء نواكناك طويلات الذوائب والقرون والذوائب والقرون واحد وقال نفي إحدى بني جعفر كلفت بها لم تمس مني نوبا ولا قربا والنوب والقرب واحد وقال أيضا فأصبح طاويا خرصا خميصا كنصر السيف حودث بالصقار والطاوي والخرص والخميص كله جائع وقال الأعشاء ولقد غدوت إلى الخمار يتبعني شاو نشل شلول سلسل شوي الشاوي الذي يشوي اللحم والمشل مفعل من الشل وهو الصر والشلول والشلسل والشوي كله الخفيف في الحاجة السريعة وقال آخر من النفر اللاء الذين هم إذا يهاب الجبان حلقة الباب قعقع واللاء والذين واحد وقال رؤبا قلت وقولي صائب سجيد وهما واحد وقال أيضا أغدو قرين الفارغ السبهللي وهما واحد وقال الراجد إني إذا حان الجبان الهدرة ركبت من قص السبيل منجرة والقص والمنجر محجة الطريق وحان هلك باب يعل فيه المفعول فاعلا والفاعل مفعولا اهتساعا قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل وإنما العجل الإنسان وقال تعالى ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أي لتنهض وإنما العصبة التي تنهض بالمفتاح والعصبة من الناس العشرة ونحفهم ومن قال تنوء تسقل أراد تسقل العصبة والباء مقحمة وقال امرؤ القيس يزل الغلام الخف عن حال مسنهي كما زلت الصفاء بالمتنزل فجعل الطفاة تزل بمن تنزل منها وإنما هو الذي يزل بها وقال القصامي فلما جرى سمن عليها كما بطنت بالفدن السياعه أراد كما بطنت أن لصق الفدن وهو القصر بالسياع وهو الطين وقال نابغة بني جعدة وذكر قصيدة هجى بها رجلا فقال كانت فريضة ما تقول كما كانت زناء فريضة الرجم وإنما الرجم فريضة الزنا ومد الزنا وهو مقصود وقال البعيد ألا أصلحت أسماء جازمة الوصف وظنت علينا والظنين من البخل وإنما البخل من الظنين وقال الحصيئة فَلَمَّا خشيت الْهُونَ وَالْعَيْرُ مُمْسِكٌ عَلَى رَغْمِهِ مَا أَمْسَكَ الْحَبْلَ حَافِرُ وَإِنَّمَا الْحَبْلُ الَّذِي يُمْسِكُ الحافر وقال الأعشى غضوب من السوط زيافة إذا ما السراب ارتدى بالأكم وانما الأكم التي ترتدي بالسراب وقال ذو بصحراء غفل يرفع ميلها وإنما وهو الذي يرفع الميل وهو الحبل من الضمل وقال الأعشى وكل قميت كأن السليط من حيث وار الأديم الشعار الشعار جمع شعر وإنما الشعر الذي يوار الأديم وهو الجل وقال أيضا ما كنت في الحرض العوان مغمرا إذا شب حرض وخودها أجزالها الأجزال جمع جل الشجرة وهو أصلها المقطوع. وقال أبو دؤادم الكيادي أقضى صمر كثيد الغضى إذا منتحاه خضار وتب والفرس الذي ينتحي الخبارة أن يعتمد وقال خداش بن زهير وتركب خيلا لا هواده بينها وتشقى الرماح بالضياطره الحمر وإنما الضياطرة الذين يشقون بالرماح وقال العجاج وذكر السيوف تشقى بأم الرأس والمفوق، وأم الرأس الدماغ والمفوق العنق وإنما هما اللذان يشقيان بسيوك وقال آخر فلا تكسروا أرماحنا في صدوركم فتغشمكم إن الرماح من الغشم وإنما الغشم من الرماح وقال ابن قيس الرقيات اسلموها في دمشق كما أسلمت وحشية وهق وإنما الوهق الذي يسلم الوحشية وقال عباس بن مرداس السلمي فديت بنفسه نفسي ومالي ولا آلوك إلا ما أطيق أي فديت نفسه بنفسي ومالي وقال الأخطر مثل القنافز هزاجون قد بلغت نجران أو بلغت سوآتهم هجروا أراد بلغت سوآتهم هجر فقلبت وقال آخر يا طول لي وعادني سهري ما تلتقي مقلتي على شفري وإنما الشفر الذي يلتقي على المقلة وقال الراجد وقد أراني في زمان ألعبه في رونق من الشباب أعجبه أي يعجبني وقال آخر إن سراجا لكريم مبخر تحلى به العين إذا ما تجهره وإنما هو الذي يحلى بالعين وكان الحسين بن اصرم قد حرم على نفسه اللحم والخمر حتى يدرك سأره فلما ادركه قال القرزق غداه احلت لابن اصرم طعنه حسين عبيطات السداف والخمر بها طار قبل الجون ملكا وسلبت نساء على ابن الجون سلبها فجعل الخمر واللحمة أحلى الصعنة وإنما الصعنة التي أحلتها له ومن رفع الصعنة ونصب العبيضان ورفع الخمر أراد والخمر كذلك فرفع الخمر بالابتداء وجعل كذلك خبر المفتدأ مضمرا وكذلك الفرزق أيضا في مثله إليك أمير المؤمنين رمت بنا خطوب المنا والهوجل المتعسف وعبد زمان بن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف، جعل أو بمعنى الواو كما قال عز وجل، ولا تطع منهم آثمة أو كفورة، فأنه قال ومجلف كذلك، وكذلك يفعل بكل معطوف على معطوف عليه إذا لم يعد على المعطوف ما عمل في المعطوف عليه إذا كان يحصل تكريره واعادته فيقال في ذلك ضرب عبد الله محمدا وزيد بالرفع في زيد في قول الفراء على ذلك لأنه يحسن ان يكر عليه ما عمل في محمد ألا ترى أنه يحسن أن تقول ضرب عبد الله محمدا وضرب زيدا فلما لم يعد عليه الفعل العامل في الأول رفع بمعنى وزيد كذلك وأنشد الفراء في مثله يا أيها المشتفي عكلا وما جرمت إلى القبائل من قتل وإبآتي إن كذلك إذ كانت همرجة نسمي ونقتل حتى يسلم الناس فرفع الإباس وهو معطوف على القتل كأنه قال وإباس كذلك وأنشد غيره قول الطرماح الأزد تعلم أن تحت لواءنا ملك قواسية وموت أحمر تعلم ما يقال زحاغد تحت اللواء فتستجد وتصبره وقال آخر من يقو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغريب وقال آخر ألما تعلموا أن وأنتم عدو ما بقينا في شقاقي وقال الراجز يا ليتني وانت يا لميس في بلده ليس بها انيس الا اليعافير والا العيس قولهما وانتم وأنتي رفع وكان ينبغي ان يقال واياكم واياكم وفي القران ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى وكان الفراء ينشد بيت الفرزدق بالرفع إلا مسحة أو مجلف ويخكى عن المفضل ابن محمد الضبي أنه كان يتأول في قوله لم يدع أي لم يتدع أي لم يستقر وأنشد غيره قول سويد بن أبي كاهن اليشكري أرق العين خيال لم يدع من سليما ففؤادي منتزع إذا جتمع للشيء اسمان فاختلف لفظهما فربما أضاف الأول إلى الآخر نحو قوله عز وجل ولدار الآخرة وقوله سبحانه وذلك دين القيمة وقال الكميت وميراث ابن آجر حيث ألقى لأصل الظن الأصيل والظن والأصل واحد وقال أبو زؤيت فإن تق من معد كريمة علينا فقد أعطيتنا نافلة الفضل والنافلة والفضل واحد وقال النمر بن تولب تقية بين أنهار الودور وزرع نابت وكروم جفن والجفن أصل الكرم فقال وكروم جفن وهما واحد وقال رؤبة يصف الصيوف إذا استعيرت من جحون الأغماد فقأنا بالصحي يرى في الطال والذفون والأغماز واحد، وقال الأعشى وسقاء يُوكَى على تأق ملئ وسير وَمُسْتَقَى أو شالي والتأق والملئ واحد، وقال خداش بن زهير ويوم يخرج الأضراس فيه لأبطال الكمات به شهدتم غمه بضرب ما يصف عليه هامر والأبطال هم القمان وقال الصر ماح والمنتمى أسد وكرز قبله فنجار ضئكم كخير نجار والنجار الأصل وقال أيضا يمضي الأمور بلا وسيرة فترة فيما يلم به ولا سيخار والوسيرة والفترة واحد وقال أبو زبيد وخلقان درسان حوالي عرينه وربط سلاح أو قنا متفسر والخلقان والدرسان واحد وقال جرير يخرجن من رهج الغبار عوابسا بالدارعين كأنهن تعالي والرهج والغبار واحد وقال أبو جريغ يا جبثة كنضيح الحوض قد كفئت بثناصفين يعلو فوقها الختر والنضيح الحوض باب وربما أرادت العرب أن تأتي بالشيء فتجيء ببعضه فيستدل به على المعنى قال العشر الواقعين على صدور نعالهم يمشون في الدفني والابراج والرجل لا يطأ على صدر نعله دون سائرها وإنما أراد أنهم ملوك يلبسون النعال. وقال فيل الغنوي وأطنابه أرسان جرد كأنها صدور القنا من باج ومعقد أراد كأنها القنا في صلابتها وضمرها. وقال بن أحمر أراد شيبة حمال ثقل وأبيض مثل صدر السيف ناله. يقول يهتز كأنه سيف، وقوله نال أي كثير النائل، وقال حميد بن ثور وذكر أرضين قطعهما قطعتهما بيدي عوهجي ولا يكون أن يقطعهما باليدين دون الرجلين وقال لذيذ تراك امكنه إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها والموت لا ينزل ببعض النفوس دون بعض بابو العرب ربما نقلت لفظ المفعول إلى الفاعل كقول الشاعر إن البغيض لم يمل حديثه فنشح فؤادك من حديث الوامق وقال الآخر لقد عيل الأيتام صعنة ناشرة أناشرة لا زالت يمينك آشرة أي مأشورة مقطوعه ومن ذلك قولهم تصليقة بائمة أي مبانة وعيشة راضية أي مرضية وسر كاتم وليل لائل ووقع من حالق أي من جبل محلوق لا نبت عليه وماء دافق وحجتهم داحضه ويقال ليل غاض أي مغضي قال رؤبه يخرجن من أجواز ليل غاض وقال العجاج يكشف عن جماته دم الدال أي المدل وقال النابغة شريني لهم يا أميمة ناصبي أي منصبي وقال آخر تندى اكمهم بخير فاضل قدما إذا يبست أكف الخيب أي المخيبين وقال آخر وأنكرت من زبان خضرة لونه وأنفل له مثل الثؤيل قاعيا أي مقعيا قصيرا وكذلك الراحلة بمعنى مرخولة باب ربما جعلت العرب مفعولا بمعنى فاعل كقولهم رجل مأسوم أي آثم وليس له مجلود أي جلد وليس له معقول أي عقل وجبر الله مصابك أي مصيبة، وفي القرآن إنه كان وعده مأتية أي آتية وقال بعضهم شجة مأمومة أي آمة وهذا من نادر كلامهم وشاذه الذي لا يقاس عليه وهذان البابان داخلان في باب الأضداد باب ربما نقلت العرب المعنى من الشيء إلى الشيء الذي هو معه أو بسببه كقول الأعشاء حتى إذا احتدمت وطار الجمر مثل ترابها يريد. صار ترابها مثل الجمر من الحرب وقال آخر كأن لون أرضه سماؤه أي كأن لون سمائه من غبرتها لون الأرض وقال ذو الرمة أعادل إن ينهض رجائي بصدره إلى ابن حريث الندى والتكرم أي إن ينهض صدري برجائه وقال امرؤ القيس يضيء الفراشة وجهها لضجيعها كمصباح زيت في قناديل زبال أي في زبال قناديل والزبال الفتائل وقال آخر كأن أنساعي وكور الغرز أي وغرز الكور كما قال الآخر كأن أنساعي وغرز الكور على دبات أو على يعفور ب. ربما أرادت العرب أن تذكر الشيء من جسد الإنسان فتجمعه بما حوله من ذلك قولهم امرأة ضخمة الاوراك وإنما لها وركان وامرأة حسنة اللبات ويريدون اللبثة وما حولها قال ذو الهمه براقه الجيد واللبات واضحة كأنها ضبية أفضى بها لبب ومنه قولهم ألقاه في لهوات الأسد وإنما له لهات واحدة وشابت مفارق فلان قال الأعشى فإن تقل يا قتل أضحى كأن على مفارقها ثغاما وإنما له مفرق واحد قال ابن الرقاء يصف فرسا وعلى الزور منبض القلب منه بحيازيم بينها أستار وإنما له حيزوم واحد وقال الأسود بن يعفر إما تريني قد بليت وشفني ما غيظ من بقري ومن أجلادي يريد الجلد وما حوله وقال أيضا, ولقد وقال أيضا ولقد أروح على التجار مرجلا مذلا بمالي لينا أجيالي يريد الجيل وما حوله وقال أبو ذؤين فالعين بعدهم كأن حداقها سملت بشوق فهي عور تدمع وقال امرؤ القيس يصف فرسا يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي باثواب العنيف المثقل وقال الأعشاء وبيضاء المعاصم الف لهو خلوت بشكرها ليلا تماما ربما العرب إلى الشيء فتجعل مكانه غيره مما يدل عليه كقولهم فلان مشقق الأضلاف يعني الرجلين وإنما الأضلاف للشاء والبقر وقال رجل من بني سعد سأمنعها أو سوف أجعل أمرها إلى ملك أضلافه لم تشقق ويقال رجل غليظ المشافر يعني الشقة وإنما المشافر للإبل قال الحطيئة جارك العيمان لما جفونه وقلص عن برد الشراب مشافره وقال الفرزق فلو كنت ضبيا عرفت قرابة ولكن زنجيا عظيم المشافر وقال الآخر فما برح الولدان حتى رأيته على البكر يمريه بساق وحافري وقال أبو جؤال فبتنا لدى مهرنا ننزع من شفتيه الصفارة ومثله جزى الله فيها الأعورين ملامة وطروة سفر الثوره المتضاجم وإنما السفر للبقرة والمتضاجم من نعت السفر وإنما جر بجواره للثورة باب ما عدل به عن جهته لكثرة استعمال الناس إياه من ذلك قولهم ساق الرجل إلى المرأة مهرها إذا أعطاها دنانير أو دراهم وأصل ذلك أن نقدهم كان إبلا أو نحوها من المواشي فكثر ذلك حتى قالوه في الذهب والورق ومنه قولهم عقل عقل القوم الرجل إذا اودوه وإنما كانت الدية تؤدى إبلا تعقل بالأثنية فكثر ذلك حتى صار في النقد من الذهب والورق ومنه قولهم بنا بأهله وإنما كان الرجل إذا تزوج المرأة بنا عليها بيته يعنون خباءه فكثر ذلك حتى صار الرجل يدخل على أهله في الدار التي بنيت قبل ذلك بزمان فيقال بنا بأهله ومنه الملة وهي التراب الذي أوقدت عليه النار وما طرح على النار ليخبز فهو المليل فكثر عندهم حتى قالوا أكلنا ملة يعنون الخبز ومنه العقيقة وهي شعر الصبي الذي يولد به فكانوا يحرقونها عنه يوم أسبوعه ويهريقون عنه زمن فكثر ذلك عندهم حتى جعل الذبيحة عقيقة ومنه الآري وهو محبس الدابة من وسد أو حبل يدفن في الأرض فكثر ذلك حتى سموا المعلف آريا وإنما الأفض من قولهم تأريتوا أي تحبستوا ومنه الغانية المرأة التي غنيت بزوجها عن الرجال ثم كثر ذلك حتى سموا النساء كلهن غواني وقال الشاعر في ذلك أيام ليلة عروب غير غانية وأنت خلو من الأحزان والفكر ومنه الحش للبستان وحش لغتان وكانوا يتغوطون في البساتين فكثر ذلك عندهم حتى سموا الكنيف حشا وجمعه حشوش ومنه الغائط وهو مطمئن من الأرض وكانوا يقضون حاجة الإنسان هناك فكثر عندهم حتى سموا ما يخرج من الإنسان غائطا وكذلك العذرة إنما هي فناء الدار وكانوا يطرحون أقدارهم بأثنيتهم وقال الحطيئة لعمري لقد جربتكم فوجدتكم قباح الوجوه سيئ العذرات ومنه قولهم شر لا ينادى وليده أي لا يلوي أحد على ولده من شدة الأمر فكثر استعمالهم لذلك حتى قالوا خير لا ينادى وليده وليس هناك وليد ومنه قولهم جاءوا على بكرة أبيهم إذا جاءوا عن آخرهم وليس هناك بكرة وقال عز وجل يوم يكشف عن ساق يقولون ذلك عند اشتداد الأمر وليس هناك ساق وأصل ذلك أن العرب إذا فجئتهم الغارة سمر النساء عن أسققهن وهربن قال الطرفة يوم تبدي البيض عن أسقفها وتلف الخيل أحراجا نعم ومنه الجائدة وهو الماء يوصاه ابن يجاز به إلى موضع آخر فكثر ذلك حتى جعلوه في المال ومنه المأتم أصره مجتمع النساء أو الرجال في فرح أو حزن قال كما ترى حول الأمير الماتم ثم كثر ذلك حتى جعلوه في الحزن خاصة ومنه قولهم أبن فلان بالموضع إذا أقام به واصل ذلك أن يجد بنة وهي البعض ومنه الفرج وهو ما بين اليدين والرجلين فكثر ذلك حتى سموا به ذكر الرجل ونظيره من المرأة ومنه الراوية وهو البعير الذي يستقى عليه وقد روى إذا استقى والوعاء يقال له المزادة قال أبو النجم تمشي من الردة مشي الحفلي مشي الرواية بالمزاد الأسفل ثم كثر ذلك حتى سموا المزاد تراوية ومنه الأسير أصله أن يؤخذ الرجل فيشد بالإثار وهو القد فكثر ذلك حتى قالوا لكل مأخوذ أسير شد بالقد أو لم يشد ومنه الحفظ وهو متاع البيت قال رؤبة مثل البعير ما عنه حفظ ثم كثر ذلك حتى سموا البعير حفظا وجمعه أحفاظ قال رؤبة أيضا يبن قروم لسن بالأحفاظ ومن ذلك الضعينة وهو البعير الذي تحمل عليه المرأة فيها ودجها ثم كثر ذلك حتى سموا النساء كلهن ضعائم باب لا يسمى البعير ضعينة حتى تكون عليه المرأة في هودجها فإن لم تكن عليه فهو راحلة ومنه الكأس لا تكون كأسا حتى يكون فيها شراب، فإن لم يكن سميت قدحا ومثله المائدة لا تسمى مائدة حتى يكون عليها الطعام فإن لم يكن فهي خوان وجمعه خون ومثله السرير إذا كان عليه الميت وعليه كفن فهو جنادة فإن لم يكن فهو سرير فإذا رفع على أعناق الرجال فهو نعش من قولهم نعشه الله أي رفعه وكذلك العير الإبل التي عليها الطعام واللصيمة التي عليها المسك ومثله الأريكة هي الحجلة تحتها السرير فإن لم يكن تحتها سرير فهي حجلة ليست لأريكة باب ربما ذكرت العرب الثوب وإنما يريدون البدن ويريدون صاحب الثوب. قال عن سره فشككت بالرمح الطويل ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. وكذلك الإزار قال الشاعر ألا أبلغ أبا حفص الرسولا فدل لك من أخي ثقة إزاري. وقال الراعي فقام إليها حبتر بسلاحه. فَلِلَّهِ ثَوْبَ حَبْتَرٍ اينا فتى وقال الفرزة فِدًا لِشْيُوفٍ مِنْ تَمِيمٍ وَفَى بِهَا رِدَاءِ عَنْ وُجُوهِ الْأَهَاتِمِ وقال أبو زُؤيد تبرأ من دم القتيل وبزه وقد علقت دم القتيل إزارها وقال اوس بن حجر قُنْ ان أَنَّ بَنِي صُحَيْمٍ أبياتهم ثامور نفس المنذر أنبئت أن دما حرام نلته فهريق في ثوب عليك محبري وقال امرؤ القيس ثياب بني عوف طهار نقية وأوجههم بيض المتاثر غران وقال الراجد يا رب شيخ نل كيز قحمي أو دم حجا في ثياب تسمي وفي القرآن وثيابك فطهر يقال للرجل إنه لطويل النجاد إذا كان طويلا جسيما وإنما النجاد حمائل السيف قال قفيل طويل نجاد السيف ليس بجيزر وقال أيضا طويل نجاد السيف لم يرض خطة من الخس والراد إلى الموت فقع لي. وقال آخر إلى إلى ملك لا تنصف الساق نعله أجل لا وإن كان الطوال يصفه بالطول والنعل يريد نعل السيف ويقال فلان غمر الرداء إذا كان واسعا معروف قال غمر الرداء إذا تبسم ضاحكا غلق لضحكته رقاب المال وفلان قصير اليد وقصير الكم إذا كان شحيحا قال فلا تنفحي إن فرق الله بيننا قصير يد السربال ذا عُكَنٍ ضخمة وقال العجاج فقد ارى واسع جيد الكم أكثر من عمامة المعتم ويقال إنه لطيب الحجزة قال نابغة بن ذبيان: رقاق النعال طيب حجزاتهم يحيون بالريحان يوم السباسل وفي الحديث المرفوع أنه عليه السلام قال لأزواجه أسرعكن بيه حاقا أطولكن يدا فكن يتزارعن بأيديهن في الجدار حتى ماتت زينب بنت جحش وكانت أكثرهن معروفا رضي الله عنها وعنهن باب قال العجاج قرقور ساج ساجه مطلي بالقير والضباط زنبريه أي مصلي بالقير معمول بالضباط ومثله كم قد تمششت من قص وإنفحة جاءت بهن إليك الأبن الصول أي كم قد تمششت من قص وأكلت من إنفحة ومثله شراب ألبان وتمر وأقص قد جعل الحلس على بكر علف اراد تراه ألبان وآكل سمن وآقف وقال الزبرقان بن بدر تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه ثاب له وفر أي يجدع أنفه ويفقع عينيه ومثله يعالد عرمينا من الليل باردا تلف شمال ثوبه وبروقه أي تلف شمال ثوبه وتلمع له ضروق ومثله إذا ملغانيات خرجنا خرجن يوما وزججنا الحواجب والعيون أي زججن الحواجب وكحن العيون ومثله يا ليت بعلك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا أي متقلدا سيفا وحاملا رمحا ومثله علفتها تبنا وماء باردا حتى شكت همالة عيناها أي علفتها سبنا وسقيتها ماء باردا ومثله قول الأعشى نبني القباب بجانبيه وجاملا عكرا مرافعه بغير جهاد. أراد نبني القباب ونريح جاملا ومثله تسمع للأحشاء منه لغطا ولليدين جسأة وبددا أي تسمع للأحشاء وترى لليدي باب ربما اقامت العرب ما هو من الشيء مقامه قال الراجل ولو ترى إذ جبتي من طاقي ولمتي مثل جناح غاقي تخفق عند المشي والسباق أراد مثل جناح غراب فأقام صوته مقامه ومثله إذا عقيل عقد الرايات. ونقع الصراخ بالبيات أبو فما يعصون شيئا هاتي أي قائل هاتي ومثله ألا إنني شربت أسود حالك ألا بجل من الشراب ألا بجل يريد ثم أسود ومثله إذا حملت بزتي على عدس على التي بين الحمار والفرس فما أبالي من غزا ومن جلس وعدس زجر للبغل فأقام زجره مقاما وقال ابن مقرر الحميري عدث مال عباد عليك إمارة نجوثي وهذا تحملين صليقه ومثه قول الآخر وذكر دلوى ثقلت عليه حين استقى بها فقال كأنني أنزع ساسا ربيا معلقا حافره بيديا وساسا زجر للحمار والرديء الهالك ومثله قول المهلهل لست أرجو لذة العيش ما أزمت أجلاز قد بساقي جللوني جلد حوب فقد جعلوا نفسي عند التراق وحوب زج للبعير فأقام زجره مقاماً باب ربما ذكرت العرب الشيئة وهي تريد بعضاً من ذلك قول لبيض رقميات عليها ناهض تكلح الأورق منهم والأيام أي ريش ناهض ومثله ألا إنني شربت أسود حالكا ألا بجلي من الشراب ألا بجل يريد سم أسود ومثله تحسب خزا تحته وقزا وفرشا محشوة يوز أي ريش يوز ومثله حسبت بغام راحلتي عناقا وما هي ويب غيرك بالعناق أي بغام عناق وفي القرآن واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها يريد أهل القرية وأهل العير والعامة تقول انصرف المسجد أي أهل المسجد وقد قامت الصلاة أي أهلها باب قال ابن أحمر وذكر فلاتا لا تفزع الأرنب اهوالها ولا ترى الضب بها ينجحر أي ليس بها أرنب ولا ضب ومثله قول أبي ذؤيب متفلق أنساؤه عن قانئ كالقرق صاو غبره لا يرضع أي ليس هنالك غبر ومثله قول المخبل السعدي يصف طريقا ومعبد قلق حصاه كباري الصناع اكامه درم اي ليس به اكام والدرم التي لا حجم لها ومثله لامرئ القيس على لاحب لا يهتدى لمناره اذا سافه العود النباطي جرجرة ويروى بمناره اي ليس هناك منار باب في يقال ملأت الكأس إلى أصبارها وأصمارها وأزبارها واحدها صبر وصمر وسبل أي إلى رأسها أبدلت الصاد سينا والراء لاما والباء ميماً وكلهن أخوات والصماران هما السبالان والمد, والمد والمد والمص واحد مبدل فالمد في الحبل وشبه والمد في النسل والمص في الخصيص ثم تزاد فيه اللام فيقال والمطل ويجعل في المواعيد والراسب واللاتب الثابت ويقال لبسته وربسته وجربت في الطعام وجردمت إذا سترت ما بين يديك من الطعام لئلا يتناوله غيره ويقال سأسم وسأتب وصائب من الماء صأبا وصائم صأما ارتوى وعجب الزنبي وعجم الزنبي الصوت ويقال ما أدري من أين فرأ علينا وصما وصمع أي صلع والصلنقح والصلنقح الصياح والصنديد والصنديد السيد الشريف من الرجال والضاب والضام الصوت والجلبة وضاب الرجل وضامه سلف وقد ضاءبني وضاءمني إذا تزوج أختين ويقال ما في النحي عبقة وعمقة وخبقة أي لفق ووضر ويقال عار في الأرض وعال إذا ذهب والكسب والكثم القرب ورجل بجباد ومجماد كثير لحم والجبس والجبز الجبان وبعير أسجم وأسجم لا يرغب والسدو والزدو أن يغني الفرس بيديه رميا والأد والأسد ولثبته الحية ولذبته إذا لسعته، واللمس واللمس باغتياب الناس ويقال أغمجت فيه وأغمصت عليه إذا عبته وتوب مشبرق ومشمرق أي مخرق ورجل مكرزم ومقرزم قصير مجتمع ويقال ملت هارباً وملز إذا ولى ويقال مهلاً وبهلاً بمعنى ويقال بهلاً إكباع وميد وبيدا بمعنى على ويقال همس فلان عرض فلان وهرده وهرطه إذا طعن فيه والطنطنة والزنزنة الصوت الخفيف والمرتك والملتك الذاهب اللسان من السكر وامرأة عفضاج وحفضاج عظيمة البطن والهدبد والهدبد اللبن الرائب والعنظب والحنظب الذكر من الجراد ويقال عنظى الرجل عنظاتا وحنظى حنظاتا إذا تكلم بالفحش والغلط والغلط واحد وعفنت في الجبل وعفنت إذا صعدت والثوم والفوم واحد وغلام فوهد وسوهد ضخم ولغة بعضهم يقولون ثم بمعنى ثم ويقال اغلنتوا وغرندوا إذا جتمعوا عليه وعلوه بالشتم أبدلت الله مراءا والتاء دالا وهن أخواته